وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ مُرَادٌ مَا تَمْنَحُ نَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَل لَّهُم فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ إِنَّهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ليرتقوا في الاسباب جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفراعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه اولاء الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحقا يقاب وما ينظر هؤلاء الا صيحه واحده ما لها من فواقه وَقَالَ رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا الْقِطَامَ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ